الحمد لله، الحمدُ لله العلي الكبير المُتعال، المحمُود على نعمه وآلائه في كل الأزمان والأحوال، المُتَّصِف سبحانه وتعالى بالعِزَّة والعظمة والجلال، نحمدُه سبحانه، ونشكُرُه بالغدو والآصال، ونعوذُ بعِزَّته وقدرتِه من ظلمات الشِرك والشك والضلال، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واحد احد صمد لا كفؤ له ولا شبيه ولا مثال المعبود بحق وصدق الذي سجدت له الخلائق والأفلاك والشخوص والظلال القاهر فوق عباده الذي خضعت له الرقاب وهو القوي شديد المحال خلق الخلق فانقسموا فريقين هذا مهتد محبوب وذاك مبغوض ضال وكما بدا اول خلق بلا كلفة ولا ماونه فهو سبحانه يعيده وهو اهون عليه واليه المرجع والمآل واشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى والرسول المصطفى كريم الشمائل والخصال وخير البريه واتقاها واعدلها فما حاد عن الحق ولا مال النور الهادي والسيد الكبير والسراج المنير والمنقذ للأمة من الهلاك والضلال اتم الله به النعمة وأعظمَ به المنن وجعله فخر الانبياء وسيدهم وشامه الرسل وامامهم صلى عليه الله صلى عليه الله ما مناحت الاطيار والحمام وتعاقب الليل والنهار وتتابعت منايح الله والكرائم صلى عليه الله وعلى اهل بيته الساده اهل الشرف والفضائل وازواجه الطاهرات الحرائر وسائر صحابته الكرام الأبرار، والتابعين لهم بإحسانٍ وسلَّم تسليمًا كثيرًا، إلى يوم العرض والسؤال الله أكبر, الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، عدد ما لبَّ الحجيج وهلَّلوا وكبَّروا، الله أكبر عد ما أحر للله بالتوحيد وأسل. الله أكبر. عدد ما أصبح عيد الأعيااد وأسفر وأشرق صبح وأنور. الله أكبر. زنة العرش المجيد. وومداد كلمات الله الحميد. وضا نفسه وهو على كل شيءشهيد. الله أكبر. عدد الخلق والأمرري نور وبشررى. الله أكبر. ما تعالت الأصوات تكبيرًا لله وذكرًا، الله أكبر، ما توالت الأعياد عمرًا ودهرًا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،, الله أكبر لا إله إلا الله, الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد أما بعد، فأوصيكم نفسي حُجَّ جبيت الله الحرام بتقوى الله في السرِّ والعلانِيَّة والغُدُوِّ والرواحِ والإمساءِ والإصباح، فإنها الزادُ الأعظمُ والمنهَلُ الأكرمُ والنُّورُ الأتمُ في ظُلُماتِ الحياةِ ودُروبِها، ومُعترَكِ الأقدارِ وأهوالِها، وذُلِّ المصائِبِ والأحزانِ وآلامِها أُمَّةَ الإسلام حُجَّاجَ بَيْتِ الله الحرام، من أكرَمُ منكم اليوم يوم العيد الأكبر؟ والحجِّ الأعظم، وأنتُم أضيافُ الملك العظيم من ذا يُساميكم ويبُزُّكم شرفًا وفخراً وأنتُم وفدُ الله الجليل وحجاج بيتِه العتيق دعاكم فأجبتموه وحرَّك قلوبَكم للقدوم عليه فأقبلتم زُرافاتٍ ووحدانا من كل فجٍّ عميق ولبَّيتم النداء الإلهي الجليل على لسان إبراهيم الخليل، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم فما تظنُّون بالرب الرحيم الكريم؟ وماذا تتوقَّعون من ملك محسن جواد كريم؟ بيده خزائن الخيرات وختمُها، وكنوز الرحمات وحللُها، ما جاء بكم سبحانه وتعالى إلى بيته الحرام إلا ليُكرِمَكم ويُسبِغَ عليكم عفوَه وفضلًا وما حرَّكَ عزائمكم وأثارَ أشواقَكم إلى حجِّ بيتِه وأعانَكم على الوصول إلى الشعائر والمشاعِر إلا ليريَكم كرائم فضلِه وعفوِه ورحمَته وما أصابَكم من تعبٍ ولا نصب ولا مشقَّة ولا هبَطُّ مواديًا وأوصعتم شرفاً، ولا أنفقتم من نفقةٍ صغيرة ولا كبيرةً، ولا جأرتم إلى الله، وبُحَّت أصواتُكم بالتلبية والتكبير وأجهدتم أنفسكم إلا كُتِب ذلك، إلا كُتِب لكم ذلك كلُّه، وليس للحجَّة المبرورة جزاء وثواب إلا الجنَّة، ومن حجَّف لم يرفُث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه كما ثبت عنه صلى الله عليه واله وسلم وهل اتاكم نبؤ عظيم هل اتاكم نبؤ حديث عظيم تهتز القلوب عند سماعه فرحا وحبورا فيكون حاديا للافراح للارواح والنفوس وشاديا للافئده والاجساد انه الحديث الفخم الجليل الذي أخرجه الطبراني وغيره باسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اما خروجك من بيتك تام البيت الحرام يعني تقصد وتريد تام البيت الحرام فإن لك بكل وطاه تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنه ويمحو عنك بها سيئة، وأما وقوفك بعرفة، فإنَّ الله ينزلُ إلى السماء الدنيا فيُباهِ بهم الملائكة، فيقول هؤلاء عبادي جاءوني شُعثًا غُبْرًا من كل فجٍّ عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رم لعاالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماعذنوب غس الله عنك وأمما رمك الجمارة فإنه مدخور لك، وأمما حلق ك رأسك فإن لك بكل شعرة تتسق حسن فإذاطُفت بالبيت خرجت من ذُنوبك ومِ وَولددك أك الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إها إ الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، أمَّة الإسلام إن أعظم المقاصد والقواعد التي من أجلها شُرِع الحج، هو إعلان التوحيد الخالص لله سبحانه والبراءة والخلوص من الشرك وأذانٌ من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريءٌ من المشركين ورسوله ومناسك الحج كلها دلائل وبراهين على التوحيد، فمنذ أن يحرم الحاج وهو يُعلن التوحيد ويستشعره في التلبية والتكبير والطواف والسعي ورمي الجمار والوقوف بعرفة ومزدلفة وغير ذلك فيتربَّ الناس طيلة أيام الحج على التوحيد قولًا وعملًا وقصدًا وإرادةً حتى يُصبح حُنفاء لله غير مشركين به ومن يُشرك بالله فكأنما خرَّ من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكانٍ سحيقًا وإنما جُعل الطوافُ والسعي ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، والتسليم المطلق لأمره عز وجل، وليعلم الله من يخافه بالغيب، ويطيع أوامره، وليظهر من لم يرضى ولم يسلم لله، وهم في شُكوكهم وطُغيانهم يعمهون، إن التوحيد أظهر ما يكون في الحج، حيث تلتقي أمة التوحيد من كل فج عميق ليؤكدوا أن التوحيد عقيدة الأمة جمعاء من شرقها إلى غربها وهي دين الله وهو دين الله الذي قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير قيام وقام صحابته من بعده بنشره وتبليغه وسار على دربهم أئمة الإسلام العظام أئمة الإسلام العُظمَى كالإمام أبي حنيفة النُّعمان، والإمام مالك بن أنس، والإمام محمد بن إدريس الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل، والإمام البُخاري، وغيرهم من أئمة الإسلام الأعلام على مر العصور. وإن من الخُسران المبين. أن يأتي الحاجُ إلى هذه المشاعر والشعائِر التي تفيض بالتوحيد، فيرتكب الشرك، ويسأل غير الله، أو يبتدع في دين الله، ولا يُبالِي، أكان حجُّه لله خالِصًا، أو كان رياءً وسمعًا، او على غير هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو كانت فيه شوائب الشرك، وحب الثناء والمحمدة، والتفاخُر بالأعمال، ليُشار إليه بالبنان فاتقوا الله يا حُجَّاج بيت الله، واعلموا أن التوحيد والإخلاص هو روح الأعمال، وأساس صحتها، فلا تُفسِدوا أعمالكم بالشرك ووسائله، وبالرياء وطرائقه، وحُب الشُهرة والظهور والمحمدَة، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالِصًا له سبحانه، وفي صحيح مسلم قال الله تعالى فأنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري، تركته وشركاه، فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، حُجَّاج بيت الله الحرام، لقد حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجَّةً واحدةً في حياته بعد بعثته، فكانت حجةً مهيبةً جليلةً فيها من العبر والدلائل والتشريع والحكم والمقاصد ما لا يُحصى إلا بكلفةٍ جهيدة ومن ذلك خطبته العصماء البليغة العظيمة في عرفاتٍ ثم في منا قرَّر فيها قواعد الإسلام وأصوله وأصول الأخلاق وقيم التعايش النبيلة مما يجدُرُ بتلك الكلمات النبويَّة المجيدة أن تكون أقدمَ وثيقةٍ تاريخيَّةٍ لقيم الفضيلة والتعايش وحقوق الإنسان في الإسلام وحُقَّ للمسلمين جميعًا أن يفخروا بها أن يفخروا بها, بها الأمم التي زعَمَت سبقَها في إرساء هذه الحقوق وهم في حقيقة واقعهم وحياتهم ابعد الناس عن كثير منها لقد أكد النبي صلى الله عليه واله وسلم في خطبته في عرفات ثم في منى على حُرمة الدماء المعصومة، والأموال والأعراض، وأن المسلمين تتكافأُ دماؤهم وأموالُهم وأعراضُهم، وهي حرامٌ كحُرمة البلد الحرام في الشهر الحرام وقرَّر صلى الله عليه وآله وسلم مبدأ المُساواة والعدالة، وأن المؤمنين كلهم إخوةٌ متساوؤ الحقوق لا فضل لأحدهم على الآخر إلا بالتقوى وأكد صلى الله عليه وآله وسلم أن كل شعائر الجاهلية من الشرك والعصبيات والفخر بالأحساب وغيرها مرفوضة وباطلة وأن من أعظم شعائر الجاهلية الباطلة الربا الربا تلكم الكبيره الشنيعه الماحقه لكل خير وبركه التي تفسد الاقتصاد والحياة والاخلاق وشدد النبي صلى الله عليه واله وسلم على حقوق المراه وحذر من ظلمها والتعدي عليها لضعفها وقله حيلتها واوصى امته وصيه بالغه بالنساء وان يتقوا الله فيهن وقرَّر النبي عليه الصلاة والسلام أن العاصِم من الضلال والغواية هو التمسُّك بالكتاب والسُنَّة فقال عليه الصلاة والسلام تركتُ فيكم ما إن تمسَّكتم به لن تضِلُّوا كتاب الله وسُنَّتي وأكَّد صلى الله عليه وآله وسلم في كل مواطن الحج حيث كان دائمًا يُردِّد على مسامِع الناس لتاخذوا عني مناسككم فما اعظمها من قواعد وحقوق وآداب ارساها وقررها صلى الله عليه واله وسلم في هذه المحافل الكبار في عرفات ثم في منى أمام الحجيج في أواخِر حياته صلى الله عليه وآله وسلم لتكونَ نبراسًا للأمة، ومش على هدايةٍ وحضارةٍ وتقدُّمٍ ورقي في كل الأحوالِ والأطوار فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد أمة الإسلام، معاشِر الحجيج إن في الحج لآياتٍ باهرات، وعبراً بالغات، أدهشت العُقلاء والحُكماء في سابق الأزمان ولاحقها، وأماطت اللثام عن جلالة هذا الدين وعظمة أحكامه، ومحاسن تشريعاته، وأنه دين الله في الأرض، ومن يبتغي غير الإسلام ديناً، فلن يُقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين، ففي الحج، في الحج، تزكيَّةٌ للنفوس والقلوب، وتهذيبٌ للسلوك والأخلاق، وتربيةٌ للعقول والجوارح على المعاني السامية والآداب الرفيعة والمنهج المنضبط في كل شؤون الحياة، حيث إن فيه تعويدًا للناس على خُلُق السكينة والهدوء والتروي وعدم العجلة والطيش والتهور، الذي هو من طبيعة الإنسان، وكان الإنسانُ عجولًا تلك العجلة تلك العجلة التي تدل على خفة العقل وعدم النظر في العواقب ومراعاة الأصلح والأسلم حالا ومآلًا إن خلق السكينة والتروي والهدوء يظهر في مواطن كثيرة في الحج في الطواف بالبيت والإفاظة من عرفات ومن مزدلفة وفي رمي الجمار وفي غير ذلك وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يردد قولته المشهورة، السكينة عباد الله السكينة، السكينة عباد الله السكينة، أخرجه أبو, عو... أبو عوانة بسند صحيح ويقول عليه الصلاة والسلام، يا أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار، فإن البر, فإن البر ليس, ب... ليس في إيضاع الإبل، أخرجه أحمد والنسائي وفي الحج يا عباد الله تربية للناس على التسليم لله وللرسول صلى الله عليه واله وسلم واخذ النفس بالحزم على اتباع سنه المصطفى صلى الله عليه واله وسلم في كل شيء والبعد كل البعد والبعد كل البعد عن الاعتراض على النصوص وردها بالعقل والهوى والمصالح الشخصية، فقد كان شعار الحج الذي يتكرر في كل موطن خذوا عني مناسككم وفي ذلك ترويض للنفوس الشارده والعقول المعجبة بارائها أن تتبع النص القراني والنبوي وتخضع له فانها السلامه التي لا يعدلها شيء وفي الحج تعليم للناس وتدريب على النظام والترتيب في الاحكام والزمان والمكان، النظام والترتيب، الذي هو صفةٌ كاشِفةٌ للمُسلم الواعي، الراقي، المستنير بدينه وشريعته البعيد عن الفوضى وعدم الانضباط، الذي يخلف آثارًا سيِّئةً على الفرد والمجتمع فلو تأمَّلنا جميع أحكام الشريعة، ومنها الحج، لرأيناها كلها مبنية باحكام على اساس متين من الترتيب المدهش والنظام الدقيق المتقن الذي يعين الامه على التكيف مع احكام الشريعة وتصبح قادره على تحمل التكاليف على تحمل التكاليف الشرعيه مهما تغيرت الأحوال والعادات فتغدو النفوس منضبطه مهيئه لكل عارض وطارئ فتنتظم حياتها وتنجو من الفوضويه والارتجاليه التي تدمر الجهود المبذوله وتبعث الطاقات النافع فتتأخر ممسيرة حظةها وتقدمها. إن هذه الحشود الهائللة في الحج التي تؤدي ننسكها في وقت واحد مكان واحد. إذا كانت واعية بأهمية النظام والانضباط في أد شعايرها فأفي أدي شعيرها فإن ذلك يثمر لها الطؤنينة والأمن والأمان. فإن ذلك فإن ذلك يثمر له الطأنينة والأمن والأمان الذي هو من أعظم المطالبشرعية. إذ بدون الأمن والأمان لن يستطيع المسللم تعددية مناسك براحة طمنينة ووسكين. وإنا لنحمد الله عز وجل نشكر على أن تفضل علينا بالأمن والأمان للحجاج في الحج بفضله ورحمته ثم بجهود المخلصين من قادة هذه البلاد المباركه ورجال الأمن، الذين يقومون على راحة الحجاج وامانهم ويضربون على يد كل من تسول له العبث والتخريب والفوضى ان خادم الحرمين الشريفين وفقه الله وحكومته جعلوا اهم اولوياتهم رعايه الحرمين الشريفين وحجاج وعمار بيت الله الحرام وسخروا كل إمكانياتهم وما يستطيعون لراحة الحجيج، وتسهيل أداء نُسُكهم، والحفاظ على أمن الحرمَين الشريفَين وهذا من جلائِل الأعمال التي تذكر في صباح هذا العيد، فتُشكَر، ويُشادُ بها وتُنشَر ومن لم يشكر الناس لم يشكُر الله، فالله أكبر، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، أمة الإسلام في الحج تظهر عالمية الإسلام، وشموله وقدرته على قيادة البشرية وتوجيهها تلك العولمة الإسلامية التي تقوم عن العدل والمساواة والأخوة، لا عولمة الشر والفساد والإفساد فهؤلاء لا الحجاج يأتون بعداد هاائلة في كل سنة. من كل أصقاء العالم وهم مختلف الجنسيات والأواني والطبقات، في مشهد مهب أخاضن لا نظير له في العالم ولا مثل له عند الأمم جهم دين واحد. ونبي واحد. ورسلة ساميية واحدة وهوم وقضايا مشترك. وفي ذلك أعظم الأدلة على أن الإسلام هو الدين العالمي الخاتم الموحد والجامع للبشرية جمعاء إن الدين عند الله الإسلام تبارك الذي نزل الفرقان ليكون على عبده ليكون للعالمين نذيراً هذه العالمية لدين الإسلام تؤكدها هذه, هذه الآية التي نزلت في بداية الدعوة في مكة وبشر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في احلك الظروف، وأصعب المواقف، في مكة، في زمن الاستضعاف، وفي غزوة الأحزاب، حين رمت العرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قوسٍ واحدة، وفي مواقف أخرى كلها تقرر وتؤكد أن الإسلام سيبلغ ما بلغ الليل والنهار سييدخل كل الحوااضر والبوادي سينتشر في كل الأصقاح بتدبير إه وتكين الربان لن تقيف في وجهه أي قوة من أي قوة في الأرض مهما بلغت قوتها وحظرتها. إن الأدلة متكاثرةٌ ومتنوعة على أن هذا الدين مُؤيدٌ ومنصور بإذن الله وأنه سبحانه وتعالى مع هذه الأمة المُبارَكة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يحميها ويدافِع عنها وينصُرُها فهي أكرم الأمم عليه وأشرفُها لديه إن قامت بشريعته ومنهجه فلها النصر والسناء والتمكين، وهي موعودةٌ بأن لا يستبيحها الأعداء فتستأصلها وتُبيدها، وأن لا يُهلِكَها بسنةٍ ومجاعةٍ عامة فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد أمة الإسلام، إن الأمة المحمدية اليوم تمر بفتة استثنائية عجبة ومؤمة. فترة ملئة بظلم الأعدداء وتسلطهم وتكال على هذه الأمة التي أخبر النبي صلى الله عليه عليه ووسلم عنها. أن سوف يأتيها زمان تصير فيه أمة غثائية تتدع عليها الأمم. ففرق كلمةها. وتشتتت جهودها، وابتعدت عن مصدر عزتها، فطمع فيها الأعداء، طمع فيها الأعداء، وسلطت عليها أقسى أنواع الغزو الفكري والثقافي والعسكري، وسامها المجرمون والطغاة، أبشع صور القتل والدمار والهلاك، وما نراه ونسمعه في بيت المقدس، واكناف بيت المقدس وما يحصل من اعتداءات وانتهاكات لحرمه المسجد الاقصى من قبل المحتلين وما يحصل في غيره من بلاد المسلمين كل ذلك مما يدمي القلب ويذوب له الفؤاد كمدا وحزنا سفك للدماء سفك للدماء الطاهرة وتشريد للأطفال والنساء، ومكر مكر وكيد دوان ووحشية في ظلي ضعف المسلمين وتخذله. وصمت مريب موج وومخزي من المؤسسات العالمية والمنظمات الححقوقية الدولية. إن هذا الكيد والعدوان والمكر الكببار والقلة. قد لو انزل على الجبال لا زالها ولو صب على امه غير امه محمد صلى الله عليه واله وسلم ل صارت بعد عين ولا كانت حديثا من احاديث التاريخ ولكنها امه الإسلام امه محمد صلى الله عليه واله وسلم اعظم الامم حبها إلى الله جعل فيها عوامل البقاء والدوام والعز وبشرها بأنها أَّ مرحوم منصور مهما دببر الععداء وكاد وقد وشد وانتهكوا كل الحرمات والمقدسات والعرااب وأن كل ما أصابها إنما هو بتلاع وختبار تمحيصٌ تمز للفوف. حتى تعود الامه إلى ربها ودينها وتتوب اليه سبحانه وتعالى إن المبشرات ان المبشرات يا حجاج بيت الله إن المبشرات بعوده مجد الامه والتمكين لها تتكاثر كل يوم وتتضح معالمها في كل الاحداث ولا تَهِنُوا ولا تَحزَنُوا وأنتُم الأعلَوْنَ إن كُنتم مؤمنين إن يمسَسكم قرحٌ فقد مَسَّى القوم قرحٌ مثلُه وتلك الأيامُ نُداوِلُها بين الناس وليعلمَ الله الذين آمنوا ويتَّخِذَ مِنكم شُهَدَاء والله لا يحب الظالمين وليمحِّصَ الله الذين آمنوا ويمحَقَ الكافِرين إننا من أمةٍ أنزلَها دينُها فوقَ البرايا منزِلا، نجمُها فيه من الخُلدِسَنَا، إن خَبَى حينًا فلا لن يأفُلَا، إنه الإسلام انه الإسلام دين المبرم ليس يرضى الله عنه بدلا زحفه من امسه في يومِه قد تحدى الم... قد تحدى يصنع المستقبل طلعه للفجر لاحت للدنا من سناها الليل واللا وجلا يا حجاج بيت الله إن هذه الامه المحمديه المباركه لن تستع لن تستأصل شافتها ولن تباد خضراؤها مهما فعل بها الاعداء والمجرمون ومهما اجلبوا عليها بخيلهم ورجلهم ولو اجتمع عليها من باقطارها بل سيتداركها الله برحمته ولطفه وسيغيثها بنصره وتأييده ويجعل لها الكرة على الأعداء، ويعيد لها قيادة الأمم، يريدون أن يُطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله، ويأبى الله إلا أن يُتمَّ نوره، ولو كرِه الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ليُظهره على الدين كلِّه، ولو كرِه المُشرِكون، فالله أكبر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 وإن كان غير ذلك فإني أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وأستغفره إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والشكر له على كريم فضله وجميل امتنانه وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى الْمَبْعُوثِ لِلْعَالَمِينَ رَحْمَةً وَهِدَايَةً، فَأَوْجَبَ الله عَلَيْنَا طَاعَتَهُ تَعْظِيمًا لِشَانِهِ وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَإِخْوَانِهِ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،, الله أكبر لا إله إلا الله, الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد حُجَّاج بيت الله الحرام، هذا هو يوم الحج الأكبر، أعظم أعياد الإسلام وخير أيام الدنيا عند الله، اجتمعت فيه أكثرُ أعمال الحج، من رمي الجمرة الكُبرى، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، والحلق أفضل وأطيب، ثم الطواف بالبيت العتيق، ثم يعود الحجاج إلى ميناء، ليرموا بها الجمار، ويبيتوا فيها ليالي التشريق، في ذكر وتكبير وتعظيم لله، وأكلٍ وشُربٍ فرحًا وسُرورًا بنعمة الله وتيسيره ورحمتِه إن إسالة الدماء بنحر الهدايا والأضاحِي من أجلِ القُربات التي يُحِبُّها الله سبحانه وتعالى فأفضلُ الحج العج والثج كما ثبتَ عنه صلى الله عليه وآله وسلم والأضحيةُ سُنَّةٌ إبراهيميةٌ محمدية لا ينبغي للمُستطيع أن يُفرِّطَ فيها فإنها تقَى عند الله بموقعٍ عظيم والسُنَّةُ فيها أن يُضحِّيَ بما له ستةُ أشهر من الضأن أو سنةٌ من المعز أو سنتان من البقر أو خمس سنين من الإبل من الغنم أو البقر أو الإبل ولا يجوزُ ذبح غير هذه الأصناف الثلاثة ويجب أن تكون خاليةً من العيوب التي نبَّهَ عليها النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم فلا تكونُ عرجاء ولا مريضة ولا هزيلةً ولا عوراء وتذبح بعد صلاة العيد ومن ذبحَ قبل صلاة العيد فليُعد مكانَها أخرى والسُنَّةُ أن يأكلَ منها ويهدي بعضَها ويتصدَّقُ منها إن شاء فتقرَّبُوا إلى الله بذبحِض أضاحيكم سليمةً مُوفَّرةً طيِّبةً بها نفوسكم واعلموا أن ابني آدم عليه السلام كلاهما تقرب إلى الله، لكن الأول منهما تقرَّب بالهزيلة الضعيفة بخيسة الثمن، ونفسه كارِهةٌ نافرة، والثاني تقرب إلى الله بالكريمة السليمة النفيسة بنفس. طيبةٍ منشرحةٍ مُقبلة، فتقبل الله منه، ولم يُتقبل من الآخر، وإنما يتقبل الله من المُتقين، فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، حُجَّاج بيت الله الحرام، إن مُخالفة المُشركين مقصدٌ عظيم من مقاصد الحج، فقد وقف النبي صلى الله عليه واله وسلم بعرفه ومشركو قريش ما كانوا يتجاوزون مزدلفه وكانت العرب في جاهليتها يعقدون مجالس الفخر والتفاخر بمااثر الاباء والاجداد ايام الحج وفي ايام التشريق ويتناشدون الاشعار ويتناشدون فيها الأشعار فخرا بأحسابهم وانسابهم وكان كثير منهم ينشغلون في ليالي التشريق بتتبُّع الشهوات، والتشبيب بالنساء والتغزُّل بهن، فأمر الله عباده الموحدين أن يجعلوا أيام الحج وليالي التشريق ايام ذكر لله وفرح بنعمته وشكر له سبحانه وتكبير وتهليل وتعظيم له سبحانه فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا امه الاسلام لقد كان سلفنا الصالح رحمه الله عليهم يحجون هذا البيت الحرام وهم يستشعرون عظمه الله وجلالته وجلالة هذه المناسك، وكانوا يعدون الحج من أعظم العبادات التي تغير النفوس وتُزكيها وتُربيها، ولذلك علموا أهم أهمية الوقت في الحج علموا أهمية الوقت في الحج، وضرورة اغتنامه في الطاعات، وعلموا أهمية الإخلاص والصدق، وتحرِّي متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كانوا رحمهم الله يعدون الحج نزهه أو سياحه أو مغنما بل كان حجهم لله وبالله لا رياء ولا سمعه ولا مفاخره فلذلك كان حج السلف عبره وعظه سجله التاريخ بمداد من نور في سير وصحائف خالدة تالده تستنشق منها عبق الإخلاص ونسائم الصدق وتتذوق فيها وتتذوق فيها حلاوه الايمان وطعم اليقين فلله ما ازكى نفوسهم وما احلى كلامهم وما اروع حجهم وما اصفا قلوبهم حج انس رضي الله عنه فما سمعوه يتكلم الا بذكر الله او امر بما حتى حل من احرامه ثم قال هكذا يكون الاحرام وقيل لابن عمر رضي الله عنهما ما اكثر الحاج فقال بل ما اقلهم يعني بهم اهل الاخلاص فانهم قليل وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تشعثون وتغبرون وتدفلون وتضحون لا تريدون بذلك شيئا من عرض الدنيا ما نعلم سفرا خيرا من هذا وقال شريح رحمه الله وقال شريح رحمه الله الحاج قليل والركب كثير ما أكثر من يعمل ما اكثر من يعمل الخير ولكن ما اقل الذين يريدون وجه الله ولذلك كان شريحٌ رحمه الله إذا أحرم بالحج تعلوه السكينة والوقار من كثرة الصمت، والتأمُّل، والتذلُّل، والإطراق لله عز وجل ومن خشوع السلف رحمة الله عليهم في الحج أن علي بن حسين رحمه الله أراد أن يُحرِم فركِب دابته, أراد أن يحرم فركب دابته فعلته الخشيَة واصفر لونه، وارتعد، ولم يستطِع أن يُلبِّي، فقيل له ما لك رحمك الله، فقال أخشَى أخشَى أن يُقال لي لا لبَّيك ولا سعديك وحجَّم سروقٌ رحمه الله، فما كان ينامُ إلا ساجِداً، يعني من حِرصِه على وقتِه، وشُغُله بعبادة ربِّه في الحج وقال ضمرة بن ربيعًا حاججت مع الاوزاعي رحمه الله فما رايتهم مضطجعا في ليل او نهار كان يصلي فإذا غلبه النوم استند إلى قتب وكانت نساء السلف كانت نساء السلف رحمه الله عليهن يبتعدن عن مخالطه الرجال ومزاحمتهن ويحرصن على الحجاب والحشمه فقد كانت عائشه رضي الله عنها ورفيقاتها يكشفن وجوههن فإذا حاذوا الرجال، أسدلنا الحجاب والخمار، وقالت امرأةٌ لعائشة رضي الله عنها طُفتُ بالبيت سبعًا، واستلمت الرُّكْنَ مرَّتين أو ثلاثًا، فقالت لها عائشة لا آجرك الله، لا آجرك الله، تُدافعين الرجال، تُدافعين الرجال ألا كبَّرتي ومرَرتي، وكان السلفُ رحمةُ الله عليهم يروون أن منمات في الحج فقد إ اختار الله له خاتمة حسن وختم له بأجل الأعمال في بلد الله الحرام حيث قد للحجي فقض الله روح في أحبّ البقاع لي وفي أحبّ الأعمال لدي فالله الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، ثم صلُّوا وسلِّموا عباد الله على نبينا وحبيبنا وسيِّدنا محمد، فإن الله عز وجل قد أمرنا بالصلاة والسلام عليه، حيث قال في مُحكَم تنزيلِه إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا، صلُّوا عليه وسلِّموا تسليماً وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صلى عليَّ حين يصبح عشراً، وحين يُمسي عشراً أدركته شفاعة يوم القيامة فاللهم صلِّ وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأزواجه وذُرياته الطيبين الطاهرين وسائر صحابته الكرام الأبرار وخُصَّ منهم أبا بكرٍ الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي ذن وعثمان ذنورين وعليا ابا الحسنين وسائر الصحابه الكرام والتابعين لهم باحسان إلى يوم الدين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك اللهم انصر دينك وكتابك وسُنَّةَ نبيِّكَ وعبادَكَ الصَّالِحِينَ اللهم انصُر من نصر هذا الدين، واخذُل من خذَل الدين بقوَّتك يا قويُّ يا عزيز اللهم اجعل بلدنا هذا بلدًا آمنًا مُطمئنًا رخاءً وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا رحم الراحمين اللهم وفِّق وليَّ أمرنا لما تُحبُّه وترضَاه اللهم وفِّقه وأعِنه وسدِّده، وألبِسه لباسَ الصحَّة والعافية يا رب العالمين اللهم وفِّقه ونائبَيه لما فيه صلاحُ البلاد والعباد واجعلهم مفاتيحَ الخير مغالِقَ للشرِّ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعفُ عنا وارزقنا واجبرنا وارفعنا ولا تضعنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبَّل توبتنا واغسِل حوبتنا واهدِ قلوبنا وثبِّنا وسدِّد حُجَّتنا، وسدِّد ألسينتنا، واسلُوا السخائم صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفِّق الحُجَّاج لأداء مناسِكهم، اللهم وفِّقهم ويسِّر لهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم جلحجَّهم مقبولًا، وسعيهم مشكورًا، وذنبهم مغفورًا، وأرجعهم إلى بلادهم غانمين سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين